حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق، فإما منو بعد وإما فداء، وإما فداء الحد تضع الحرب أو ذَلِكَ ذلك ولو يشاءوا ما لم تصر منهم.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 ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين منهم قبلهم دم الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن ويصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعاب والنار مثول وكأي من قرية هي أشد خوة من التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنوب التي وعدا مستقون فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار, وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار امر اللذة للشاربين وانغم من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات وموفرتم من ربي مثل الجنة التي وعدا تقون فيها أنهار من ماء ويرئاس وأنهار من لبن لم يتوير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل وله فيها من كل الثمرات وموفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى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 يوبوته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أن اللَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رَّأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ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 الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارا فكيف إذا توفتهم الملائم تتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك اتبعوا ما أسخط الله وكرموا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله مرضهم ولو نشأ لارينا كهم فلعرفته بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين من الصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ليظهر الله شيئا ليظهر الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفروا فلي يوفر الله لهم فلا تهنو وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى والله معكم ولين يتركم أعمالكم إن 129. فما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم ها وَمَن يَبْخَل فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَن تُمُ الْفُقَرَاءِ وَإِن تَتَوَلُو يَسْتَبْدِل قَوْمًا وَيَرْقُم ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُهُ